حديثنا اليوم بحول الله عز وجل عن م ن ز ل ة من منازل الايمان لا يستطيع المؤمن أ ن يشير إ ل ى الله عز وجل الا ا ذ ف إ ن أ خ ط أ ه ا ا خ ط أ الطريق أخطأ فيشير الى الله و أ خ ط أ الصراط المستقيم وزاغت به السبل عن سبيل الله ولا يستطيع بعد ذلك ان يستمر على منهج الاقبال على الله جل جلاله ولذلك كانت هذه ا ل م ن ز ل ة من أ ر ب ع منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن ش ت ر وهذه ا ل م ن ز ل ة هي منزله ة الثقة ا ل ث ق ة بالله عز وزي ف إ ذ ا فقد المؤمن ثقته بربه فقد كل شيء و إ ذ ا اكتسب ثقته بربه اكتسب كل شيء من الخيرات والصالحات واحسب أ ن مشكلتنا في كثير من الشيء ترجع إ ل ى ب ع ف ه هذه ا ل ث ق ة في قلوبنا و أ ح ا س ي س ن ا وكثير من الناس لا يستطيعون أ ن ي خ ل ا ع عن ذنب من الذنوب بسبب ضعف ا ل ث ق ة بالله قد تكون هناك أ س ب ا ب أ خ ر ى وهي ك ث ي ر ة طبعا لكن من أ ه م ا ل أ س ب ا ب لدى ا ل إ ن س ا ن أ ن ثقته بربه ضعيفه مثال ذلك حينما يسمع التاجر النداء نداء ا ل ص ل ا ة و ل يستطيع ان يغلق أ ب و ا ب متجره خوفا من أ ن يضيع منه رزقه و أ ن ينصرف عنه الزبائن إ ل ى غيره إ ن هو غلق الابواب و ص ا ر إ ل ى ا ل ص ل ا ة أ و اشتغل ب ا ل ص ل ا ة بل حتى انا قد نجد الرجل لا يصلي ا ل ص ل ا ة في وقته وينصل ا ل ص ل ا ة على ا ل ص ل ا ة ولا ي يحت في م ت ج ر ه ا بعض الناس قد يكسل عن الذهاب إ ل ى المسجد وبعضهم يكسل عن أ د ا ء ا ل ص ل ا ة في وقتها ولو في م ت ج ر ه ل أ ن ه يعتقد أ ن الزبون إ ذ ا جاء ووجده مشتغلا ب ا ل ص ل ا ة إ ن صرف عنه إ ل ى غيره فلا يستطيع أ ن يصلي الوقت ولو في متجره ويبقى حتى يدخل ا ل ص ل ا ة على ا ل ص ل ا ة حتى يجمع ذلك ركاما بالليل إ ن كان من المصلين ف إ ن لم يكن فهذا امر ع آخر ا م ش ك ل ة ان ثقته بربه ض ع ي ف ة جدا ومن هنا كانت ا ل ث ق ة منطلق ا ت د ي ن السليم وعلاج كثير من ا ل أ د و ا ء و ا ل أ م ر ا ض ا ل أ د و ا ء ا ل م ع ب ا ت أ و المرض أ د و ا ء النفس فالذي يريد أ ن يسير إ ل ى الله عز وجل ليكون أ و ل المقامات التي للبر ان يحصلها في طريق ربه أ ن يحصل مقام ا ل ث ق ة أ و منزله الثقه فليحاول أ ن ي ت ذ ب ر هذا ا ل أ م ر و أ ن يتفكر فيه وينظر كيف يستطيع الوصول إ ل ي ه حتى إ ذ ا واثق بربه كان أ ق د ر ا على التزام أ و ا م ر ه و ن و ا ه ي ه والله عز و ذ ل ك يشير إ ل ى هذا المعنى في كثير من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ه وبينه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ض ا في كثير من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ويستفاد معنى الثقه من ا ل أ م ر وجواب ا ل أ م ر له ف ي غ كثيره يؤخذ منها لكن من اهم صيغه صيغه الامر وجواب الامر وصيغه الشرط وجواب الشرط مثلا الشرط وجواب الشرط كقوله ي عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج من هذا الشرط ديال ربك يشتارك الله عليك ليرزقك من حيث لا تستسك وليكتشف ان تغمك ويجعل لك مخرجا من ضيقك وكربك ا ش ت ر ط ا عليك امرا أ ن تتقي الله في ذلك ا ل أ م ر ومن يتقي الله يجعل له مخرجا المحلاه ذ ا فيه ضمان ة من الله واسالك يضم يضمن أ ن ه م ي ر ز ق ك من حيث لا تكتفي فالرزق يجيك من الفريق اللي ما تحصلش على ب ي ت واللي يكفيك وشيط عليك ي ح م ل في المشكله وهذا الاهم اللي محرقك ما مخليكش معك ربك يتجه ع ن ي ك و ي ا ي ل ط ر ي ق من الدنيا يجعله م خ ر ز ا ويرزقهم من حيث لا ي ح ت ف ي ولكنك يقول لك هذا ما يكون إ ل ا إ ذ ا حصلت أ ن ت التقوى أ و ل ا د ا وهذا الشرط الجواب هي الشرطي ل م ع ن ى به الالتزام أ ي أ ن ه يلزم من تحقيق الشرطي تحقق ج و ا ب الشرطي انت ي ذ ا حققت الشرط ع ر ب ي الله يرضي ضمن لك الجواب هي الشرط إ ذ ا حققتك التقوى وهو الشرط ج م ل ة الشرط راه يرضي ضمنك باش يحقق لك اللي مبنيه وهو الرزق غير المتوقع الرزق ا ل ل ي يضرب ل ع ق انكما تنام بوحد ا ل خ د م عاصر الرزق الذي ت و ا ل ف و ت ج ي د منها ربك ي ق ك ل ل هذا الرزق ا ل ل ي ي ج ي د من دقي الخدمه ر ا و ز ه ركبتنا ت ج ي د بوحد الرزق انت متتناش ما تخذين ه ك ي ب قلبه وكي يقدر يكون أ ك ث ر بكثير من الرزق ا ل ل ي انتكبتنا وافضل ويرزقه من حيث لا يتكسب ولكن فين ينبتقى؟ ينبتقى في كينه ت ق ى كينه ثقه بالامتحان و ي ن ج ي ن ا ويجيكم من الامتحان والله يثبتنا ويثبتكم إ ذ ا تعرض علينا أ و ت ع ر ض ن ا علي ويمتحن حلل فتكونوا ح د ل م ش ك ل ه ورقه عند ليسوا حلول حل حلو حلو حلو حلو حلو حلو. الحرم وحل ا ل ش ل إ ن م ا هذا الحل ديال الحرم س ه ل وزاد ي ا ل ا ل ح ر م فيه تمارسني انسان ل ضعيف ا ل إ ي م ا ن ديالي و ق ل ي ل ه ا ل ث ق ة دياليكم ل ل ا ه اللي يحرقوه في كثير من ا ا ح ي ا ن كي ي ش ي ل الحل اللي و هو الحل ديال الحرب علاش ي ق ه دياله م ل ا ه كلها هذا الحل اللي بالك صعيب حقق ي ة مش ص خ ي ي و إ ن م ا الظاهر دياله هو المسعر هذا الظاهر دياله و الابتلاء والاختلاط لكي يكون انتم استحق هذه ا ل ج ا ئ ز ا ديال الرزق الذي لا ت ح ت س ب ل ه طريقا ما ربتش البال و ما نطقاش لون فيه من واحد جين و ا ي د ف ك ي ن بغي كل واحد م ع د ي التجريد ل إ ي م ا ن ولثقتك بربك انت تعرف ت ر ب على شد سواء تحقق أ م ر ك ل أ ن ه المعنى ب ي ا ل ي ب ت ل ا ء والاختبار بعض احيان تثبت على اللازم تشعب لوبي ان ربي ي ن ت ح ن ن ا ويختبرنا باش يشوف هو ه ويعرف يعلم سبحانه م ش يعلم هو يعني ش ك ل ي ن ج ح في الصبر هو عالم س ب ح ا ن عالم للفائدين وساقطين قبل الامتحان اللي يخسر ديالك الامتحان عاد يعلمهم هذا نقص العلم ي ا و ح ل أ ن ه ما في يعرف الحاجه ب ا ل ن س ب ر ا ل ن ب ي حتى ي ج ر ب ة ا ل ل ه عز وجل علمه فوق هذا العلم ي ا و ح قبل تجربتين ة ومن بعد ت ج ر ب ت ولكن اناش ن ب ن ت ه ي الامتحانات ي ا ل ن ا س الدنيا ل ل آ خ ر ه باش انا وانت عشان عرفوا ا ن ف س ن ا اش كان ش و حالنا واحد يكون عطاني ربيع زوجي الفلوس يدير ا ل م ص ط ق ا ت وندير ا ج و ا ن ا ونخدم الناس وندير ا ل م ش ط ل ح ا ت مش ب ت ب ب ه لا يكون غلط فراسهم ه ك د ه تتوانون من ذلك تحب تدير فلوس في شعب ا عضوي ذاك الشغل اللي كان ت ي ك و ل يديروه كي ا ل ح ج ن ة شتيكسج ف ي ك ت ش فراسه ب أ ن ه ما كانش عارف راسه هو ف ا ر ب ي جلك الامتحان باش ت ع ر ن ك حكمك حتى اذا حكبك بما حكبت بس. لا تستطيع أ ن تقول إ ن الله علم ي ع د ي فتربي ان ربي تعالى فتعامل معك بالعجل واذا تسلكت فتعرفني ان ربي تعالى فتعامل معك بالعفو والرحمه وانك نفسه ولكن رحمت ربي وسعى وهذا مساله لطيفه العجيبه في امتحان الله عز وجل الخلق والخلائق ليعلموا مقاديرهم اشك ل و ا ح د ي ع ر ف ا ن س ه ا ق ر أ كتابك ك ف ا بنفسك اليوم عليك ح س ي ر هذا المبدا انتحت برس فهذا الشرذيه ا ق ر ه ه وحسب رسائل م ق ت م ر ة هذه مزيانات ما اعطيتك سبستين لهذا جعل الحساب ولهذا جعل الحساب ليعلم ا ل إ ن س ا ن م خ ب ا ر ه من الشيء كل نفس ب م ا كسب رهيب بل ا ل إ ن س ا ن على نفسه ب ط ي ئ من هنا إ ذ ا ب ن ادم اللي ت ع ر ض ل ل ا ن ت ح ا ن ثم تتدلوا ثقة دياله بملاه ومن ف كل واحد ك ي ع ر ف ا ل ق ة و ي ك د ه اليه ل ع ن د ب ب ر يجعل عزيزي وتعالى يقول لما الله لك ومن سبحانه يتاك الله يتاكي له مخرجا لا تجاوب الشرط مجزوم ب س يربط المشروط بالشرط ل أ ن ه لا تحقق الشرط أن ي ز م ا يجعل ا ل م ش ر ط دياله إ ل ا أ ن ت استطعت ت ح ط ل معنى ب ي ا ل ث ق و ى في قلبك وفي نفسك فاعلم أ ن الله ض ا م ل لك أ ن يذوقك ر من حيث لا تستحي ض ا م ل لك أ ن يكشف لك غمك ويخرجك من ضيقك وحركك إ ل ى س ا ع ة الدنيا و س ا ع ة ا ل آ خ ر حتى يضمنها ربي لم تكشف هزم ض م ن نجاح ل د ه في واحد جاي سويه ه ل ي م في كلام ع م ن ه نفسه ت ض ي ا ت من ل ي قالوا لي يعرض من ل أ ن هذا ه ز م ن على نفس ساعه م الليل في الله حول له كيسيرين فلاح يدلنا ف ر و ن اللي فلاح هديه منكار كبير كيف لاح لرضو كيف مزرع كنت ف ل ا ط ع ا ح ش ه حصب ما ط ع ش ه ت ق و ل ك انا نسيري كلكلنا فرونس ي ا ل و ط و ي ت ق و ل ك فتحشه ولا قارب فتحشه انا نسيري هذه ح ر ب ح ر ل الله يعندهم ا ل ه ما ع ن د ه ف ي قافلان لحصوها هاوشي ما كيف ل أ ن الله تعالى لي كيرزق سبحان الله رابع ك ا ن يحتاج ا ص ة طريقه ب ا د ي ة ج د ل ي ة الناس واحد عام اعطاه مربيه صبا عام ب ي ذ ا المطار وجيان حرسه بخير حفظه ب ر س و ه ما عشان كمشكله و ز ي ع ت ه وزرعته وخذوه وزرعته وارجع انه ينكسر ش ي ل عريض ا ج م ع ن ا ص ي ا ب ا ن وينزل على هذه الخزائن ب ي ذ ا الزرع جربت زرع كل ا ل و ق ت ع ا م ك ا م ل ديال ت ن ا ن حرف ودابل ونقي وحصب ودرس و د خ ل ب ر ا بالدواب وخذل فدخل وحاضر بحر ي ماشي بيد الوزن الحمق يكون واحد هو, هو اللي عنده ي ق ه ذاك ا ل ي اللي بيده ا ك ر من ذاك ا ل ي اللي بيده ا ل و ا ح المؤمن الكييف ا ل ف ا ط ي ن اللي ب ع ق ل ه هو الذي يكون أ و ث ا ق بما في يد الله م ما في يده تقلي عندك ذات ش ي ء ل ي عند الله اكثر من التقاء اللي عندك ذات الشيء ي بنجي كيفاش تكون عندك التقاء كبيره ذات الشيء ل ي عند الله عندك التقاء ذات ش ي ء ل ي عند الله إ ل ى خبرك ي ق ا ل لك ه ذ ه ديالك ولكن دير هادي وما يتقي الله يجعله مخرجين ويضرقهم من حيث لا ح ت ا ج ها هي عندك عند م و ل ا ن ا ا ل ك ر ي م ديالك ولكن ما زال ما طالب الا و أ ن ه قد أ خ ب ر ك أ م ا وانه قد أ خ ب ر ت فقد و ج ب ت ل م ا ل يد من خ ش د النفس ماكنش لزولا ه ما لكنش ل ز و ل ه لك ولذلك في الحديث اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعك ي ق ه بالله في د ي ن ي الفاظ منه مما كان يذكر هذا الدعاء فيقول في ل ب د ا ي ه ليروح ح ق ما قال العبد وكلنا ن ك ع ل ك اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعك ولا ينفعك الجد منك الجد أ ح ق ما ق ا ن ه يعني أ ص د ق ك ل م ة يقولها ا ل إ ن س ا ن أ ص د ق ك ل م ة أ ح ق ما ق ا ن ه وكلنا لا تعرف يعني و أ ن ا يا رب وجميع العباد رح نعلي الجهل شنو الجواب د ي ا م الكلاب الخبار ديالي أ ع ظ م ك ل م ة ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن و أ ص د ق ك ل م ة ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن هي هذه الدعاء اللهم لا مانع لما اعطاها كربي والله ما فيه في سلوك العالي ولو كان لك اهل الارض جميعا ل ي ن ز ل و ها منك نستطاع ر و ف ينزل لينزل لينزلوا لمن س ا و من نعم اينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ي ن ز ن ز ل ينزل ينزل ينزل ينزل ي ن ز ن ز ل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ي م ز ن ز ل ينزل ينزل ي م ز ل ينزل ينزل ينزل ي ن ل ينزل ينزل ينزل ي ل ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل ي ن ل ينزل ينزل ي ن د ل م ن ز ل ين ولكن يقولون ان ي ك ي ن هناك اعلانات من ل على الله فلا ينتظر الا لعدم رب ان يكون هناك اعلانات للحرب ما ج من, من خ ولكن ي ف ب ان يكون ه و ب فهو ي ان ي و ن هذا ل أ س ل و ب د يجب ان ه ك و ن هذا ا ل ا ل و ب فهو ي ان يكون هذا ا ل ا ش ل و ب ه و يجب ان يكون هذا الاسلوب فهو ي ج ي س و ط ع ذ ا الاسلوب فهو يجب ان ي ع و ن هذا ا ل س ت م ر فهو ي ج ان يكون ه م ط الاسلوب ف ه ي ر م ر ن يكون ه ا ا ل ا س و ب ف ي ج ان و ن هذا ل ا س ل و ب ي ه و يجب ان يكون هذا الاسلوب ف و يجب ي ن ذ ل ك ا ل د م د ي ا ل يكون هذا الاسلوب فهو يجب ان ك و ن هذا الاسلوب ف ه ي ج ل ان ي و ن هذا الاسلوب فهو كل شيء فيك كل ذ ر ة فيك خ ا ض ع ة لله تاتمر ب أ م ر ه وتنتهي بنيه وما يعلم جنود ا ربك الا هو حمد تخبر ا الله ب د ا ل غ و ه الثقه بالله اولا ع ب ل ان تستقلع الطريق وتستقلت الطريق وهذا من بين نفسي كثير شاهدت مرارا على ا يحصل ل ع الله, الله ب كما أ ن ه م ا ل شيئان ا ل تقرس ل أن تشعر ب ا ل ث ق ة بالله ت ر ض ق وبعدل ا ل ث ق ة بالله تبتلى وتحارم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول احفظ الله هذه الفيغة الفيغة. الأمر الأمر. احفظك ابي ق غ ه راضيه الثقه ص ي غ ة ا ل أ م ر وجواب ا ل أ م ر احفظ يحفظك انت حب عبد الله إ ذ ا صنعت هذا ف أ ي ق ي ن أ ن الله ضامن لك الحفظ ما دمت تحفظ سدوده احفظ الله يحفظك الله ا ل أ م ر مجزوم وجواب ا ل أ م ر مجزوم في جيب حاله بمعنى أ ن ه كلك ج ر د ب جل وشيء انه مجزوم وفعل س م ي م جل احفظ احفظ الله يحفظك ن ت ي ج ة ح ا ص ل ة مائه مليون لا مانع لما اصل ولا معطي لما منعت ي ل م ك ع ا ر ر منعها ر و الله من عادل و ما ع و ادري الصوره ما ا د ط ي الصوره م منعك تلك ة م ن ع ا الله ما ن ادري كده و إ ن كان الله قد رزقك إ ي ا ه وخلي ي ف ر ق ه ا منه ودعه ويجوزون اولئك ي ع س ب و ه ا من ماله وتعطر في الحاجه ويجوز تدخلات من الجبين عليه ويحولوها وكل ش ي ش يستسعر وتضربت براسك ويجيب بقليل بيده مش حرمنا ح ا ج ة ستكون هليكه على اللي ب د ه ا ب ا ل غ ف ب ي م ش ي ب ن د م في حضره دار واسطه ك ذ ا وكذا إ ذ ا كان في ل ن ا س حقوق الاخرين ولكن ا ب ع ا ر ي ا ل ي أو ب م ك و ان ل ا ب ي رقص تتعامل ياه مع ب قديال ابناءك بمال ا او ر ب ا غ ا ر ذلك ل ع د و و د ولكن الضارة يمكن ان تتعامل مع ا م ن ا و ء ك وعن امراهك ج يجدوا أنت يجدوا ب ر ي ن فالرجل برشوى بغيرها ب أو و و ل د ا ك ر دارك قليل من الناس من يبصرهم هذه الحقائق مع ا ل أ س ل في هذا الزمان ب ا ش قلت الثقه كيف ح ب ل و ا ارض اسباب ديال الخير ودارك الناس من ه ل الخير ورمات ا ل ش ب ا ت ديال القمار ت ق و ل و ا ب ف ض ح ساحك ما أ ط ل ع عني إ ن ع د ا م الثقه بالله ربي قال لك ربي ا ل ش ي ب ا ت ودين الاسباب ديالك واثق ب ي ر ب ط ما جاتش اليوم جه غ ض ا ر وفيك ايام و نداودها بين الناس و ك ن نهار وجهي ر ي ش تعيا أ ر ز ق واحد ولي كين ارزق واحد لعندك ج ز و ي ا ل أ ر ا ر ز ا د واحد أ ر ز ق واحد ي ع ن ي ت س ر اللي هيك يبغيه يقولوها ب م ث ل ا ه م ث ل ا ه حافينا سباك ما يعر ا ق ض ا ي ا كانه ر ض ق واحد هو مضايعش ولكن لا يحسب الرزق بعدد من هذا ما يعيد ذ ا يعيد ه م ا ي ع ذ م ا ي ي د ه م ا يعيد هذه وما يعيد هذه وما يعيد ه ه و م يعيد ه ه وما يعيد ه ه وما يعيد ه ه ا يعيد ه الرزق ما تيجيش س م ا ع ك تيجي ب ك ج ا ل ا ن بن ل ا ن حمد حلمه خ ذ بهذا الشكل ل يجيك رزق واحد وخليك مفرق جاء ط بهذا الميلا وجاء ط بهذا ي ل ا وجاء طرف بهذا الميلا ل ا ر ز ق واحد لو اشتغلت بشيء واحد يوم كذا يجيك ذات الشب الضرب عن طريق واحد فينشا عشره الارزاق للوحي ا فيبدا ببدايه النبي وينتهي بلحظه وفاته انتهى الانسان مطالب بشده جهد يرد ت س ب ب ا س ل ا ب الخير ويثق بالله يكون عنده ث ق ء كبيره لله لصق انقذت سنه الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد الجد هذا كثير ع عندي ن ي حمال اسمها ل بالعربيه الحديث م ش ل ي ك الدلاله ن ي ق و و ن سلان ه الزهر ع ا ز ه ر هو معنادي ج د ا ل ع ر ب فتقول فلان جده عظيم فهذا عنده الظهر كلام عظيم قديم ما ق ا ش تتسع من ذلك النفاق ا ل ل ا ن يقول ولا ينفاغ ذا الجد منك الجد يعني يا رب هدف الانسان اللي تقول الناس عنده الظهر الظهر دياله ما ينفعوش معك يا رب ما ينفعو معك إ ل ا ا ل ر ح م ة ديالك و ا ل ا ر ا د ة ديالك واش بغير ت ق ه م ل ا بغير ت س ط ي ع في واحد من ج ر جاء واحد ا لقد أ ب الأبناء نشرت بلادي خلفة ثلاثة ر ا ن وقفين لحمها ا اللي ي أ ع ط مهنين ل كافه و المراه بدي عمززار تجمعها ز ر ا ت م كيف غشي عود د لأنه ل ج أ ع ط ا ه أ ع ط ا ه النولة ل ت ج أ ع ط ا ه ا ل ث ا ن يعني ي كيف عمززار أربي تجمعها تجمعها ل ر ا د ة بي أربي لأنه سبحانه ل لا ي ض ل ربي ولا ينسى إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أن يقول لهم كن لا ي خ ر ج ش ي ء و ن على ر ا د ت ه ولا ي خ ر ج ش ي ء ع ن ع ل م ه ولا ي خ ر ج ش ي ء و ن على ا ن ي ما ت و ق ع إ ل ا ا ل ل ي ب غ ا ي و ق ع و ما ت و ق ع إ ل ا ا ل لعبه ي أ ط يدن ب ش و ق ه و ما ت و ق ع إ ل ا ا ل ل ي ك ا ن ف ي ئ ل م ن قبل ان يرى ذلك فكيف ي ك و ن و ل إ ن س ا ن ي ج د و ن أ ي حظ و يستطيع به أ ن يتخلص من عذاب الله ي س م ك يعني العذاب ا ل ل ا ط ل ما قلتش ما فينا شيئا وما ينفع, ينفع بالجد مظهر ما ينفع لك منك يا رب يعني من عذابك ومن حرمانك ومن منحك إ ذ ا منعته ما اعطيتمش ترى م ينفعش الحظ بينا م ينفعش اي الظهر بينا ولا ينفع بالجد منك ا ل الجد يعني الزهر ليس وقال الجد ا ل ل ي نعمه اللب هو عنده ا ل ز ر عنده ا ل ز ر مع ابن ادم مع خطب ندم ا ل ل ي غرت في قبر بلادهم اما الله سبحانه وتعالى فهو م ن ص و ف بما وصفه به رسوله في الجمله ا ل س ا ب ق ة اللهم لا مانع لما ع ط ولا معطي لما ملاك انتهى اذا تحقق هذا في قلبك و و ج د ا ن ك وايقنت به ف أ ن ت واثق بالله و إ ذ ا وثقت ا به واثق بك فتكون الثقه متبادله بينك وبين ربك الرضا متبادله بينك وبين ربك رضي الله عنه و ر ض و عنه رضيت بالله ربا يعني الخضوع تام ل إ ر ا د ة الله و لامر الله فهل ا ل ث ق ة بالله فهذا ي التوكل لتحل المال وفيها معنى اليقين ا ولكن فيها واحد م ع ن ا ديالها هي ثقه ل ط ي ف ك ي ن ف ع ك ث ر ل ح ظ ا بك يقعد ت ر د و ه ذ ه ولا ه ذ ي ه خدمت ف ثقه مع مولاتك وشوف ل ل ي خ ر ك بناء على ف ثقتك بربك مش انت ر د و ا ل ح ي ر ه بها ثق في م و ن ا ه في قضائه وفي قباله ثق في عدله وثق في حكمه وارضاه لما قسم الله تحرك بدل مجهود وارضاه بما قسم الله لك و ب ن ا اطعمك ن لتفصل هذه الثقه لله فيولي ا ل إ ن س ا ن سبحان الله ع ا ي ه مرتاح ما يبقى يشعر بالقلق أ ن ه هذي ث ت ا ث ه اخرى ل ع ن د ي واحد انسان مسكين مريض نفسيا ا ل ن ف س ي ة د ي ا ل م ه ز و ز ة م ن ك س ف ه ن ح ي ه النفسيه ب ج ي ش ح ا ل ة ن ف س ي ة غريبه بديش كان ب ك ر ما نحاول ن ع ر ف ف و ق ش ببهذا المشكله وفوقا شباب هالشي شنو هو السبب هو انسان مباشر خدام في, في الخارج بفرنسا داير الدار دياله وسياره دياله وكيمشي ويزيد تاخير من خيرات الدنيا شنو مشيتوا قال لك واحد من مهاره و مهمت يخدم سم في الحد في الخارج يخدم يعني سائل الايام وكيزيد سم في الحد مش يجمع بالذات في معادات ديال المغربات يخدم سم في الحد عمد المشاره لانه لحد ما تخدمش يوسف واحد ما ج ل س يناديش لحد ما ليش عرفتنا شبعان ما نبهيه قال ما نخدمش هل يجلس خ د م ت ا لكثير ما ف ت ا م غير نهايه ا س ب و ع ل ي ا ل ه على ط ر ي ق ة المرحله ومش معرفتهم وما في ي خ و ت ه ل ع ر راجعين ل ح خ د م ا ت يلسف لحد يقولوا ما خدمتيش راح ناخدمنا وجالس ثم قالت ت ر ب ط ف ع ل ه ا و ل ك ن ن ت ذلك بدايه المرض النفسي فاستبغى يدرسنيه ذ ه الثقه وما زلزلوا هذه الثقه فاستقبلوا لا ما يزيدون شي ث م ن ل هذا الشي مقدر لهم ا ل ض ه ع وما يرقصون شي هو ث م ن ل هذا الشي مقدر الله ع ض و ج مشكلته هذا الثقه للي هذا هو اللي يوقع الناس نار الجمعه ما تقدرش يشدو الحوادث يزيدون ا ج ل ي س انه غير ت ر ق في ا ل د ا ما يجيش خ ض ا لكن ل د م ا ي ا ت البيع و ش ر ي ه ذ ي الساعه بين صلاه ا ل و م ع ه على اسمها لان ا ل م ث ل ي ا ن ق ا ل تخضع ا يجيب او تتحمل في ن س ك ه زوجي وتدلر رحم كل ج ا ل و ت ج ي ب ه من ضروباتي في ح د الغلط في صحابه ومن أ س و ء العادات اللي عند التجار ما ع ا د كثير زندينا ب ا خ ص و ص هذا ل كنشوفها في الدليل غيرك شوف كذا يجيب ك لانه شيء ل ما عندوش ثقه ب ي ر نحن ن ي ش ب ان يكون هناك ب ش ي ا ء م م ك ن ا ل ل ه ع ل هناك ا ش ي ا ل ممكنه ان ي ك ا ن هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك ا ش ي ا ل ق ر ك ن ه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك اشياء ممكنه ان ي ر و ن هناك اشياء م م ك ان يكون هناك اشياء ممكنه ان يكون هناك اشياء م م ك ن س ا و يكون هناك ا د ي ا ن م م ن ه ان يكون هناك اشياء م م ك ن ي ان يكون هناك ا ش ي هي شغلة ه ا ي ر و ن د ي ا ك وشغل الله ما قالتش الله د ي ر و له يعني ان تاكد وقد تغلب على شغل ب يضربك ديروا ب ي ما ك ن ف س ليه ذ ا د سبحانك شغل هالتحليل ي لانك ستدخله في س ل و ا ن الله وهذا من أ خ ط ر ا ل أ م و ر التي تكرم العقيده ديالنا لان المعنى دير الثقه دي بالله شنو هو المعنى دير ان العقيده ديالك م ت ي ن ة واللي عقيده دياله م ز ب ذ ه اللهم <سؤال> ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك للشاكرين اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا ل اعطي انفسنا تقواها وازكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا قوي انفسنا على طاعتك وقوي ابداننا على عبادتك اللهم قوي انفسنا على طاعتك وقوي ابداننا على عبادتك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبه الرجال اللهم اعنا ولا تعن علينا اللهم ه د ن ا واهد بنا واجعلنا هداك المهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم ربنا اعطي انفسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها انت وليها و م ل ا ه ا اللهم علمنا الكتاب و ا ل ح ك م ة وارزقنا ا ل ت ق و ا وزكنا اللهم ربنا اعطي انفسنا ت ق و ه ا وزكها انت خير من زكاها ل ل ه م لك الحمد حتى ت ر ض ولك الحمد اذا رضيت أ ن ت سبحانك كما و ف ق ت نفسك وكما أ ث ن ي ت على نفسك لا نصيح نائم عليك فلك الحمد ولك الحمد, الحمد على كل حال ونعذ ب اللهم ن ح ا ل اللهم إحننا ا ش ف غمنا وغم المسلمين في كل بقاء ع ل ي ل ا اللهم ا ص ش ر عوراتنا وعورات المسلمين و أ م ن روعاتنا وروعات المسلمين اللهم ثبت قلوبنا على الحق وثبت أ ل ف ن ت ن ا على الحق وانزلنا من كيد الشياطين وكيد المنافقين وكيد المجرمين اللهم احفظنا بما تحفظ به عباده الصالحين اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في أ ب د ا ن ن ا واحفظنا في أ ب ن ا ئ ن ا و أ ه ل ن ا إ ج م ع ي ن اللهم ا ف لنا من كل ذنب اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة في الدين والدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم أ د خ ل ن ا في رحمتك برحمتك اللهم أ ن ت السلام ومنك السلام فحيينا يا ربنا بالسلام و أ د خ ل ن ا في السلام و أ د خ ل ن ا بار السلام إ ن ك أ ن ت السلام اللهم لك, الحمد. اللهم, لك الحمد. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم تجاوز عنا تقصيرنا ف ي ا م رمضان اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في صيام رمضان وقيامه اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك اللهم تجاوز عنا تقصيرنا في عبادتك اللهم يا ربنا بلغنا ل ي ل ة القدر و ك ت ب لنا اجرها اللهم بلغنا ليله القدر و ك ت ب لنا أ ج ر ه ا فضلا منك و ر ح م ة وعفوا منك يا ربنا و م ر ف ر ة اللهم بلغنا ل ي ل ة القدر اللهم ض ب غ ن ا ليله القدر اللهم لا تجعلنا من المحرومين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من المحرومين ولا تجعلنا من الخاسرين اللهم برحمتك اجعلنا من الفائزين اللهم برحمتك اجعلنا من, من, من الفائزين اللهم نجينا من النار اللهم نجينا من النار اللهم انا نخاف جهنم ونخاف عذابك فنجين من、النار. اللهم ن ا ا ر ل إنك ن تعلم أ ه انا عذاب لا يطاق فبائد ب ن و ب ي نعوذ ه ا كما ا ب د ت بين النسلس ا ل م غ بك منها ونعوذ بك من ذغامها من ونعوذ بك حسيسها ونعوذ بك من م ق د ن ا ت ه ا ب ل ه اللهم عمقها ا إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك يا ربنا منك و ن س أ ل ك ا ل ر ح م ة و ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعوذ بك من النار اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم نجينا من عذاب القبر اللهم سلينا من عذاب القبر اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال و أ ل ه م ن ا ل ص و ا ب و أ ل ه م ن ا ل س د ا د والرشاد وفصل الخطاب يا ربنا يا رب العالمين سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك كما ينبغي لجلال و ج ك ولعظيم سلطانك اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم اوسع ر ق لنا في ارزاقنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من الخله ونعوذ بك من ضيق ذات اليد ونعوذ بك, بك من الضيق والحرج ونعوذ بك من الضيق والحرج و ن س أ ل ك ا ل س ا ع ة في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة اللهم إ ن ن س أ ل ك ا ل س ا ع ة في الخير في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة اللهم أيجعل انا ل خ ي ر ف ت اللهم نجعل الخير فتنه لنا اللهم إ ن ا نعوذ بك من فتنه الخير ونعوذ بك من فتنه الشر اللهم إ ن ا نعوذ بك من الفتن كلها م اللهم ظهر منها وما ا بطن ثبت قلوبنا على ا ل إ ي م ا ن يا م ق ل د القلوب ثبت قلوبنا على د ي ن اللهم و إ ن أ ر د ت بعبادك فتنتي فاقبضنا إ ل ي ك لا فاكرين ولا م ف ت و ي ن اللهم اجعلنا من الناجين اللهم اجعلنا من الناجين واجعلنا من المفهومين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم ح ب ّ د إ ل ي ن ا عبادتك و ا م ل أ قلوبنا بحبها يا ربنا أ م ي ن اللهم يا ربنا ارزقنا م ح ب ة الصلوات و م ح ب ة المساجد والطاعات اللهم وفقنا ل إ د ر ا ك ا ل أ و ق ا ت والتزام الجماعات اللهم وفقنا ل إ د ر ا ك ا ل أ و ق ا ت والتزام الجماعات اللهم ان ا ضعفاء فقوينا اللهم ان ضعفاء فقوينا اللهم افق ابداننا من ا ل أ د و ا ء اللهم افق انفسنا من ا ل أ د و ا ء اللهم افق انفسنا من ا ل أ د و ا ء اللهم عافنا وشافنا اللهم رب الناس به ا ع ا ن ا ل ب ا ت اللهم اشفنا وعافنا أ ن ت الشافي لا شفاء إ ل ا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم شفاء من لدنك وحدك لا شريك له شفاء من لدنك لا يغادر سقما اللهم شفاء لنا ولاهلينا وابنائنا اجمعين اللهم اسلوبنا صراطك المستقيم وبازواجنا وابناتنا اجمعين اللهم اسلوبنا صراطك المستقيم واغفر لنا ولوالدينا اللهم ر ح م والدينا في الدنيا و ر ح م والدينا في الاخره اللهم ح م والدينا في الدنيا وارحم والدينا في الاخره اللهم ا ح م والدينا في الدنيا و ح م والدينا في الاخره اللهم اوزعنا ان نشكر ن ع م ة التي انعمت علينا وأن أعمل اللهم ا بلغنا الدرجات ل اللهم ن ا ا ل غ ن ا ل الدرجات ي ن و اللهم بلغنا الدرجات وارزقنا الجردوس اعلى الجنه ووسط الجنه اللهم ارزقنا الجردوس أ ع ل ى ا ل ج ن ة و و ط ط ا ل ج ن ة اللهم ارزقنا في ا ل خ ي داود اعلى ا ل ج ن ة و و ط ط ا ل ج ن ة و ا ب ع ت ن ا مع رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم ا ل ل ه م ا ب ع ت ن ا في زمرته الاخيار اللهم اجعلنا في زمرته في ا ل ج ن ة اللهم متعنا بالنظر إ ل ي ك اللهم م س ع ن ا بالنظر إ ل ي ه اللهم م س ع ن ا بالنظر إ ل ى وجهك الكائن اللهم يا ربنا انير قلوبنا بنورك الذي لا يخبوك اللهم انير قلوبنا بنورك الذي لا ي خ ب و اللهم انير قلوبنا بنورك الذي لا يخبوك ا ل ل م انير قلوبنا بنورك الذي لا يخبوك اللهم لا نور إ ل ا نورك والكون بدونك ظلمات فاجعلنا من أ ه ل النور مسلكوا إ ل ي ك يا ربنا مسلك الخير مثلك الخير. اللهم خ ي ر ا ل مسلك الخير إ ل ي ك اللهم اجعلنا من الصالحين ومن ا ا ج ع ل ن الشهداء الابرار اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن الشهداء ا ل أ ب ر ا ر على طريق ا ل أ ن ب ي ا ء والصديقين اللهم آ م ي ن اللهم آمين اللهم امين ل ل ه آ م اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى الحديث إلي إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آ ل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إ ب ر ا ه ي م وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إ ب ر ا ه ي م وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا وانصرنا و إ ن جندك لهم ا م ن ص و ر و ن فاجعلنا منهم يا ربنا و إ ن جندك لهم الغالبون فاجعلنا منهم ربنا اللهم إ ن ا نعوذ بك أ ن نكون خصماء لك و ن س أ ل ك ربنا أ ن نكون من ا ه ك و إ ن اهلك أ ه ل ا ل ق ر آ ن فاجعلنا من اهلك اللهم اجعلنا من اهلك اللهم ج ع ل ن ا من ه ل ك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك و نتوب إ ل ي ك أ م ي ن ن ا سوءا و ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا رب ع م على انت ل ل م س